أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم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 إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاكِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَّ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُطْمَعُونَ وَاجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فأو شينهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أن ذرتم أم لم تذرهم لا يؤمنون إنما تذر من التوعلق وَخَشِيَ ٱللَّهُ من نَمِنْ وَنِيل فَبَشِّرْهُم بِمَا صيناه في ما من مبي وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إلى أرسلائه إليه مثنين فكلمهم. قَالُوا إِنَّمَا فَعَلْنَا فَقَالُوا رَبِّنَا وَأَمَرَنَا بِهِ فَاتَّبَعْنَاهُ ۚ قَالُوا مَآ أَنتُمۡ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إن أنتم إلا تغيبون قاله ربنا يعلم إننا إليكم ما علينا الا البلاء المبين قولوا اننا تطيرنا بكم لا ان لم تنكوا لنا رجما منكم ولا يمسنكم وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مرتدون وما لي لا أعمل فطرني وإليه ترجع أأتأخر من دونه آنهى تمني يدنيره من بدر بدر لا دون عن نشفعهم شيئا ولا ي <تصفيق> إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليدا قوم يعلمون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 İnnilla illake enu bias Alam yaraw kam ahlaknâ min el-kurûni annahum ileyhim la Ve in جميعا لدينا مقدورون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جن م من نخيله وأعنب وأعنبه وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أجليه أفلا وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُ وَأَعْيَاتٌ لَهُمُ اللَّيْلُ لَسْلَخٌ مِنْهُنَّ هَارٌ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ التَّجْرِيّ مُسْتَقْرٌ مِنْ الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة الأرجون القليل للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولن إِنْ نُسَارِعُنَّ آَرَ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم من يَرْكَعُونَ وَإِنَّ شَيْءَ نُورِقُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حين وَإِذَا أُمِكِّنَ لَهُم مُّتْرَفُ مَا لَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُؤْمِنُونَ وَمَا تَحْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا إِنَّ لَهُ كَانُوا عَنْهَا إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال قال الذين تفروا للذين آمنوا أنفعهم من لو يشاء الله من لو يشاء الله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 الهم وهم يخسرون فلا يستجيبون التوصيات ولا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذاهم من الأجداد قُلْ نُرْسَلُونَ إِنْ كُنْتَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ فَإِذَا هُمْ جميع لدينا فَالْيَوْمَ نَأْتِلُ لَكُمْ نَفْسًا شَيْئًا وَلَنْ تُنْزِلُونَ إِلَّا وَلَنْ تُنْزِلُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اليوم في شغول فاكهون هم وأسوارون إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا إِنَّهُ لَكُمْ لَقَدْ أَضَلَّ عَنْكُمْ جِبِلَّ لَّكَمْ كَثِيرًا أَوَلَمْ تَكُونُوا بِمَا كَانَ يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَنَّا عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ فَاسْتَوَىَ الصِّرَاطُ فَأَنَّىٰ يُبْرَأُونَ ولو نشاء علماء سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا دنيا ولا يرجعون ومن عني لننكهه بالخلق أفلا يحقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه وإلا ذكر وقرآن مبين ليوم القول على الكافرين أو يروا أن خلَّفنا لهم مما عملت أيدينا مما عملت أيدينا فهم لا وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْخُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٍ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَخَذُوا مِنْ وَنِعْمَ لِلَّهِ أَن يَحْتَارَنَ لَعَنَهُمْ يَنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرُهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ اعلموا ما يسرلون وما يعلنون أو لم ير الإنسان أن قلقله من نطفة فإذا, هو فإذا هو فضرب لنا متلو ونسي الخلق قال أي يحيى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 Hayatı kıldan kılıkla, kılıkla kılıkla, kılıkla kılıkla, kılıkla kılıkla, kılıkla kılıkla, kılıkla kılıkla, kılıkla kılıkla, kılıkla kılıkla, ما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا أي يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء يا دنيم لك تكل شيء وإلي ترجع الفاتحة عود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 ب ولا طالب صدق الله من